وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا مَهَّاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُصِرَاتِ مَاءً فَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبَّاً فافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سوابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا ويبسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها برضا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وتذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فَلَن نَّزِيدَكُم إِلَّا عَذَابًا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مفازا لا يَسْمَعُونَ فِيهَا وَلَا عَطَاءً السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء أو ما قدمت يده بيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا